وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى ثمود أَخَاهُمْ صالحا أن اللَّهَ فَإِذَا هُمْ கீத قال يا قوم لم تصدقوا نبيا سيئ اسف قبل الحسن نو لا تنكرون الله قالوا اتطيعنا بك وبمن معك قال طائركم عنده بل أنتم قوم تبتنون وكان முன்னுலு தும் ரக